بسم الله جاء أولاد لما حضرت الوفاة واجتمعوا عند رأس وإذا بالرجل في تلك المحظات يغصيهم بأنه حفظ بعضهم بعضا وأن لا يجول أكون على أقيد بصمة غفية حتى إذا ظن العبد أنه قد هلت وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار جل جلا يقول فإني قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لقد كتابك هي ميتك وجه الكريم وبدأوا في تجهيز جثة هذا الوالد الكريم فغتلوه وكفنوا وصلوا عليه وذهبوا به إلى المقر وبعد انتفنوا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق في تحاسب أنت في قبرك على هذا المال الذي لطالما تهلت وتعب من أجل أن تجمع الضرهم ثم بعد ذلك وبعد ذلك الشقاء والعناء والتعب نزل الولد إلى قبر أبيه من أجل أن يحصل على أماره من تلك العقارات التي كان يمتلكها الوالد فنزل وفي جيبه محبرة وفي الجيب الآخر عقد بيع كان من بين تلك الناس أما النبي قال لهم وقت والدي وان امرك ان تخرج من دنيا ما يلوش من مالك ما من منصبك ما يلوش الدوم العربية ابدا وان امرك ان تخرج دهما ايه من دنيا كل دنيا قطرش لك الوالدين قطر في قبل على ما اجتمع هؤلاء فقالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبل يحفرون فاثرع النبي مباشرة انتجاه القبل وجلس امام القبل وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الحصى بذمور ثم قال اي اخواني لمفلة هذا اليوم فأعد أعد لنفسك زادا فالططيع أن تنزل به في تلك الحفرة المظلمة هذا الزاد فيجعله الله جل وعلا وهو مسبب الأسباب جل جلال فيجعله نورا يضيء لك وينير لك قبرة فيأتيك النعيم في كل رحظة بسبب ذلك الزاد وإن كان الخير كله لا يسرنها إلا من الله وإلا بأمر من الله جل وعلا ولم أنس موقفنا للوسم الصلاة وقد حال منها تحب الرحيم ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسير إلا رسمة في قبل زور فإنها تذكركم الآخر فإنها ترق القلب وتضمع العين وتذكر بالآخر رسمة في, في قبل الدنيا ما هي إلا وسيلة نطر بها إلى مرضات الله جل وعلا الدنيا منضعة للآخر أما الدنيا في حد ذاتها اما سمعت قولا لحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب اراد ان ياخذ وان ينال عماره ظلما وعضالا من حقوق الورث بسم الله ذهب الى ولد خوق خدي تفسير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 وكل ضلالة في النار بصمة في قبر هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك وقد يبدو العنوان من أول وهلة غريبا عجيبا لكن قصة عنوان أعجب بكثير وما أكثر تلك العجائب التي نراها ونسمع عنها في هذا الزمان في كل يوم بل وفي كل لحظة قصة هذا العنوان أن رجلاً غنياً كان يمتلك ثروة كبيرة جاءته سكرات الموت التي لم ينج منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرته الوفاة جاء أولاده واجتمعوا عند رأسه وإذا بالرجل في تلك اللحظات يوصيهم بأن يحب بعضهم بعضاً وأن لا يجور أخ على أخيه وإذا بهم يعاهد هذا الوالد على أن يمتثلوا تلك الوصية ودخل عليه ملك الموت فقبض روحا وبدأوا في تجهيز جثة هذا الوالد الكريم فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهبوا به إلى المقضرة وبعد أن دفنوه وخرجوا من قبره وإذا بولد من أولاده يستأذن بقية إخوانه وأقاربه بأن ينزل مرة أخرى إلى قبر أبيه من أجل أن يطمئن على أنه قد دفن ووجه إلى القبلة فأذن له فنزل هذا الشاب الفتي إلى قبر والده وفجأة تغيب هذا الولد أكثر من ربع ساعة في قبر والده فأصاب إخوانه القلق فنزل واحد منهم إلى قبر أبيه لينظر ماذا يصنع أخوه في هذا القبر وإذا به يجد أخاه قد ألقي في القبر ميتا بجوار أبيه وليس هذا الأمر بعجيب لكن الأعجب هو الذي ستتمعه الآن فوجد أن أخاه قد خلع الكفن من على جسد أبيه وأخرج يده من الكفن وجعله يبصم باصبعه على عقد بيع لعمارة من املاك الوالد فلقد نزل الولد الى قبل ابيه من اجل ان يحصل على عمارة من تلك العقارات التي كان يمتلكها الوالد فنزل وفي جيبه محبرة وفي الجيب الآخر عقد بيعه نزل وفك الكفن وأخرج أصبع والده ووضعه في المقصمة على المحبرة ووضع يد والده على العق وجعله يقسم على بيع لإحدى العمارات التي يمتلكها هذا الوالد وقبل أن يخرج بالعق من أجل أن ينتفع وأن يستمتع بتلك الأمارة جاءه ملك الموت في القبر فطرح ميتا بجوار والده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بصمة في قبر عنوان عجيب لكن القصة أعجب بكثير وكما قلت ما أكثر العجائب التي نسمعها بل ونراها في كل يوم بل وفي كل لحظة يوم أن ماتت الضمائر وخربت الضمائر وماتت القلوب وابتعد كثير من الناس عن طاعة علام الغيوب وتعلقت أكثر القلوب بالدنيا ونسوا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين فقال جل في علا كما في الصعيحا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولنا مع تلك الحادثة لنا ست وقفات لنأخذ منها العبط والعبرة أما عن الوقفة الأولى فليأن النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أكبر أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرة أكبر أن موت الفجأة سينتشر في آخر الزمان وهذا الذي نراه كل يوم بأعيننا فالرجل ما تكاد أن تسلم عليه إلا وبعد ضفائط معدودات تسمع أن فلانا قد مات وأصبح في عداد الأموات بعد أن كان يسلم عليك منذ لحظات فموت الفتأة من علامات الساعة السرة ومصيبة موت الفتأة أن العبد لا يدري على أي حال سيموت على طاعة أم على معصية قال جل وعلا كل نفس ذائقة المرض إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن كان بعضنا يعجب من تلك الميتة التي لقيها هذا الشاب فلقد تمعنا كثيرا عن ميتات أعجب من ذلك فلقد تمعنا عن الرجل الذي كان يعمل في مذنة المحارة وكان يقف لنمحر البيت من خارج البيت وهو جالس على تقال فقالة الدور السادس وفجأة مال جسده فسقط من الدور السادس ونزل على كثيب من الرمل فقام الرجل ولم يصب بأي مقروه فتعجب الناس رجل يضقط من الدور السادس ولا يحصل له شيء فتعجب الناس وفرحوا به كثيرا فقال لهم حلاوة هذه النجاة أريد أن أسقيكم جميعا شرابا صافعا فأراد الرجل أن يعبر الشارع وما إن أراد أن يعبر الشارع حتى كان على موعد مع ملك الموت جاءت سيارة فصدمت الرجل فمات في التول واللحظة مع أن الناس كانوا يتوقعون أنه سيموت حينما سقط من الدور السادس لكن الميتة التي قدره الله هي التي ستكون ولعدنا سمعنا جميعا أكثر من مرة قصة مرت الباخرة سالي في التبريس. ان الباخرة حينما غارقت بالقرب من مدينة السويس فظلت الباخرة تبرد حوالي ثلاثة ايام ولم ينج منها احد الا رجل واحد هذا رجل ظل متعلقا بلوح من القشب لمدة ثلاثة ايام يصارع الموت من كل مكان الموت يأتيهم اما من الخوف الرجل وحده في البحر وإما أن يتيه من أسماك الكرش المتوحشة ورغم ذلك لم تقترف سمكة واحدة من هذا الرجل بأمر من الرب العلي جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فالسماوات والأرض قال لهما جل وعلا اكتيا طوعا أو ترها قالت أتينا طائعين فالكون كله يدعن ويطيع لله جل وعلا والرجل أيضا في صراع الموت يحيط به من كل مكان ولم يمت هذا الرجل لأن الله لم يقضل له تلك الميتة وبعد ثلاثة أيام تأتي طائرة في الوكبتر فتنظر في مكان أو في المكان الذي سقطت فيه تلك السفينة أو غالقت فيه تلك السفينة فنظروا فوجدوا رجلا يشير بيديه لهما فأنزلوا له حبا فربطه حول بصنه فرفعوه وذهبوا به في التوم واللحظة إلى إحدى المستشفيات في مدينة السويس العامرة وما ان ذهب إلى هناك حتى وضعوا له المحالين وبدأوا في علاج هذا الرجل لمدة يومين حتى أفقط وأصبح في صحة جيدة وبعد ذلك مباشرة سألوه من أين أنت قال من مدينة القاهرة فأجروا له السيارة وركب مع الصائق وخرج الصائق من مدينة السويس وعلى بعد تسعة كيلو من مدينة السويس تنقلب السيارة فيموت الصائف ويموت الرجل فالذي يقدره الله هو الذي سيكون في هذا الكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فأول درس نأخذه من تلك القصة أو من تلك الميتة هي أن موت الفجأة من علامات الساعة وأن العبد لا يدري على أي شيء سيموت وعلى أي شيء سيختم له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصح الحين إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل دعم لأهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا مقترب أجنه سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد زراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد إمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم فأنت لا تدري أيها الأخ الحبيب وأنت لا تدرين أيها الأخ المباركة على أي شيء سيختم لنا وموت الفجأة من علامات فلا بد أن نكون دائما على طاعة وإن فلا بد أن نسالع إلى التوبة وتارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من الثقة تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبق الذنوب والمعاصي كما هي فأول وقفة مع هذه القصة العجيبة أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى أما عن الوقفة الإسلامية فهي أنه كما مرى في حياتنا الدنيا كم من رجل ثني غني طرق لأولاده الأموال والسروات والعقارات والشركات والسيارات ولكنه لم يربط قلوب أولاده برب الأرض والسماوات جل وعلا لم يعلمهم القرآن لم يعلمهم سنة سيد الأمام لم يعرفهم حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة التي تعود عليك أيها الأخوة التقي الغني إن كنت فتترك لأولادك أموالا كثيرة يستمتعون بها من بعدك وتحاسب أنت عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يفرأ قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل قال الحبيب المصطفى يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت بل ويسأل النبي وأصحابه يوما فيقول أيكم مال ورسته أحب إليه من مالي قال ليس منا أحد يا رسول الله مال ورسته أحب إليه من مالي قال فمالك ما قدمت ومال ورستك ما أخرت فلعنك تترك مالا لأولاد عصاة لا يعرفون حق الله ولا يعرفون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعينون بذلك المال على معصية الله جل وعلا وتحاسب أنت في قبلك على هذا المال الذي لطالما تهرت وتعبت من أجل أن تجمع الذرهم فرق الذرهم ثم بعد ذلك وبعد ذلك الشقاء والعناء والتعب تجد نفسك في حصرة وألم في الدنيا وفي القتل ويوم القيامة قمض لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما حضرته الوفاة جاءه واحد من أبناء عمه فقال له يا عمر لقد أفكرت أولادك في حياتك يعني عيشتهم عيشة صعبة لدن فهل لا تكتب إليهم شيئا ينتفعون به من بعدك فقال له عمر وهل أملك من المال شيئا إن المال هو مال المسلمين وأنا مستأمن على ذلك المال وأخشى أن أسأل عنه يوم القيامة وإن أولادي بين رجل من رجلين إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم ما لم يستعينون به على معصية الله جل وعلا ثم نادى على أولاد وقال أي أبنائي إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقنوا ويدخل الجنة وقد اختار أبوكم الجنة ثم قال لهم مصارفا هكذا تلك البار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسانة ونعاقبة للمتقين فالله عز جنة ونصالحين الله جن على يرزق الدودة في بطن الحجر فهل يمسى عبدا يزجد لله جل وعلا ويتضرع ويكي ويقشع لله جل وعلا هل يمسى الله عباده الصالحين كلا وألف كلا فالرزق مضمون وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بإسناد الحسن قال لو هرب ابن آدم من رزقه لأذركه الرزق كما يدركه الموت فالرزق هو الذي يجري خلفك لنت أنت الذي تجري خلف الرزق لأن الله جن على خلقت وقدر لك رزقا لن يأخذه غيره إذن فكم من رجل ترك أولاده وقد ترك لهم الأموال الكثيرة ولم يترك لهم دينا يعصمهم من الفتن ولم يترك لهم دينا وورعا وتقوى وغشية تعسمهم في هذا الزمان من الزيخ والضلال والبعد عن الكبير المتعال جل وعلا أما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غراض شدات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قل لكم راع وقل مسؤول عن رعيته ستسأل يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا في يوم يبلغ طوله خمسين ألف سنة ستقف بين يدي الحق جل وعلا الذي يعلم السر وعقفه الذي يعلم خائنة الأعين وما تقفل صدوره ستقف بين يدي الحق الجليل الذي ما قبرناه حق قدره وهو الذي قال ذلك في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ستقف بين يدي الحق جل جلاله ويسألك عن كل صغير وكبير ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لفذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى الذي قال جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شلئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال جل وعلا كما في الحديث الكتفي الذي روه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تأمل معي كما في الصحيح حينما تقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك ويقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار جل جلاله يقول فإني قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك قل كتابك بيمينك واتفل الجنة أما إن كانت عندك رعية فلابد أن تقف مرة ثانية للسؤال بين يدي حق جل جلاله يسألك عن دوجتك هل حجبت دوجتك؟ هل حجبت بناتك؟ هل علمتهم الصلاة؟ هل علمتهم حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كنت أنت في العبادة سيد العباد في هذا الكون ولكنك كنت مضيعا لرعيتك لربما تدخل النار بسبب تطبيع تلك الرعية وما من راع يصنعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ريح الجنة إذن فالوقفة الثانية أنه كم من رجال قد تركوا لأولادهم الأموال الكثيرة الكثيرة والعقارات والسيارات والشركات ولكنهم لم يأخذوا بأيديهم إلى طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى فمن باب أولى أن تعلمهم تؤام وأن تعلمهم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ولو تركتهم بعد ذلك بلا مال فلقد تركت لهم الخير كله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد قال النبي المصطفى كما عند الحاكم لسند صحيح صحيح. فرقت فيكم ما إن تمسكتم به فلم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسول الله وإنهما لم يتفرق حتى يلد علي الحرب بل قال الحبيب المصطفى كما عند التبراني في الكبير بسند صحيح أبشره فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهدكوا بعده أبدا هذه هي الوقفة الثانية أما عن الوقفة الثالثة فهي وقفة مع بر الوالدين هذا الولد الذي لم يفكر لحظة في بر أبيه الذي مات مع أن أباه الذي كان يمتلك ثروة عظيمة كم أنفق عليه من المال وكم أغفق عليه من الثروات وكم رباه وغداه وصرف عليه وأنفقه وكابد وتهر الليل من أجله نذي الولد كل ذلك في لحظة أمام طمع ودشع في أن يحصل على عقار من تلك العقارات التي ربما كانت ستؤول إليه في ميراثه لكنه تعجل أن يأكل ذلك من الحرام فعجله الله عبد وجل بأن أرسل إليه ملك الموت انظر لبر الوالدين نعمة عظيمة وجديدة فقال جل في علام موضحا أن الوالد والوالدة لو كان حتى على الشرف لا أقول على المعصية فإن ذلك لا يزكت حقهما في البذن في أمور الدنيا قال جل في علام وإن جاهداك على أن تشرك بيه ما ليس لك به علم فلا تطعهم أفي أمر قفل لكن مع ذلك وصاحب في الدنيا معروفة وقال جنة علاه وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين أحسانا واسمع لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذيه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة وما معنى أوسط يعني الوالد أحسن أبواب الجنة فإن أردت أن تضيع هذا الباب فما عليك إلا أن تكون عاقل لوالديك أما إن أردت أن تدخل من أحسن أبواب الجنة فعليك ببل الوالدين ببل الوالدين نعمة عظيمة جليلة اسمع لكلام أبي الضرداء كما عند البخاري في الأدب المفرد بإستاذ حسن أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع كان من بين تلك التسع أن النبي قال لهم وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنيا ما قالوش من مالك ما قالوش من منصبك ما قالوش الدم العربية أبدا وإن أمراك أن تخرج لهم إيه من دنيا كل دنيا فاخرج لهم للوالدين فقط بل وينام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رأوه أحمد بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت رجلا يقرأ الكرآن في الجنة لأمن معي فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا حارثة ابن النعمان رضي الله عنه أرضاه فقال النبي معنقا على تلك الكلمة كذلك البر كذلك البر تقول أمنا عائشة وكان حارثة من أبر الناس بأمه رضي الله عنه أرضاه نعم بل هذا أبو هريرة لما وجد أمه كانت على الكفر زمانا طويلا وكان يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه وفي يوم من الأيام بدأ يكلمها مرة أخرى عن الإسلام فثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو مريرة وقلبه يتمزق ألما من تلك الكلمة التي سمعها من أمه في حق النبي وجاء إلى الحبيب المصطفى ودموعه على وجنتي فقال له النبي ما نكى أبو مريرة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبع عليها واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني في كما أقرأ يا رسول الله يا رسول الله أنت رجل مبارك ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم ويرفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة الزوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الضماء ويقول اللهم اهدي أم أبي هريرة يقول أبي هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت وأقدامي تسابخ الريح حتى وصلت إلى البيت فإذا بي أجد الباب مجافا يعني مغرق قال فسمعت خطخضة الماء ففتحت أمه الباب وقالت ولي تتبسم يا أبا هريرة قلت أجل يا أمه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى أبو هريرة من شدة الفرح وعاد إلى الحبيب المصطفى وقال أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك فقال النبي خيرا فقال أبو هريرة يا رسول الله ألا تدع الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فقام النبي وقال اللهم حبب أبيدك هذا يعني أبو بغيرة اللهم حبب أبيدك هذا وأمه للمؤمنين وحبب المؤمنين إليهم يقول أبو بغيرة فما يسمع بي أحد من المؤمنين إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجل والله ففي الوقت الذي كان أبو بغيرة يحرس على هداية أمه وعلى إنقاذها من نال جهنم كان هذا الشاب حريصا على أن يحفر على عقار من العقارات من والده بعد موته ولا حول ولا قوة إلا بالله انظر لمعضة الصور العجيبة من سلكين الصالح وبر الوالدين محمد بن منكدر رحمه الله ورحمة الوالدها يقول قال بيت أغمز أطراف أمي أم كان عندها مرض الزكر والدم لا يصل إلى أطرافها بات يغمز أطراف يديها ورجديها قال وبات أخي قائما بين يدي الله جل وعلا يصلي ويبكي ووالله ما أرضى ليلتي بليلتي يلتي أنا عند ربنا أفضل من ليلة أخي ليه؟ لأن كده كما عند التبراني في الكريم أستاذ الحسن وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم يا سلام يا سلام لو يبقى الناس معنى تلك الكلمة سرورا تدخله على مسلم هذا من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا تأمل معي ايضا لما كان ابن عمر واقفا عند الكعبة وفجأة وجد رجلا وجده قد حمل امه على كتفين ويطوف بها حول الكعبة فقال ابن عمر لقد طبت بامي سبع مرات اكراري قد وفيتها عقها قال لا والله ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة ولكنك احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا اذا في الوقفه الثالثه مع باب الوالدين هذا الولد لو كان يحمل في قلبه شيئا يسيرا من بر الوالدين ما فعل تلك الفعلة الشنيعة ما نزل الى قبر ابيه من اجل ان يسرق حق اخواني بل كان الواجب عليه في تلك اللحظة ان يقف عند القبر وان يطيل الدعاء والاستغفال لابيه الذي رطالما ضحى بعمره وانفق ماله ووقته من اجل تربية هذا الولد ومن اجل ان يغذيه وان ينفق عليه كان من الواجب عليه ان يؤدي وان يوفي هذا الجميل وقد قال فعله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعطقه والحديث رواه المسلم أما عن الوقفة الرابعة فهذا الولد أو هذا الشاب الذي وقف عند قبر والده وشاهد دفن والده وهو يلقى بين أكباك السرع في هذا القبر الموحش الذي أبكى عيون الصالحين بل والصحابة والأنبياء هل هذا الشاب لم يتأثر بهذا منظر؟ علم الله جل وعلا أنه ما من مشهد في هذا الكون يلط القلب ويضمع العين ويؤثر في نفس الإنسان أكثر من رؤية القبر ودفن الموت في تلك القبول الموعشة الولد لا أقول وقف عند القبر ليشاهد دفن رجل من الناس بل وقف ليشهد دفن والده الذي ضحى بعمره من اجله ومع ذلك لم يتأثر مع ان القبر كما قلت ادمى عيون الانبياء والصحابة والطالعين فهذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لدواه احمد بإثناد حسن عن الذراء ابن عازف النفر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البصر بأناس قد اجتمعوا فقال النبي على ما اجتمع هؤلاء فقالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرون فأسرع النبي مباشرة تجاه القبر وجلس أمام القبر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الحصى بدموعه ثم قال أي إخواني أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعد أعد لنفسك زادا فالتطيع أن تنزل به في تلك الحفرة المظلمة هذا الزاد سيجعله الله جل وعلا وهو مسبب الأسباب جل جلاله سيجعله نورا يضيء لك وينير لك قبرا هذا الشاب لم يتأثر أبدا بمنظر القبر معانا النبي وقف امام القبر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الحطى بدموعه بل هذا عثمان ابن عفان كما في الحديث للذواه التلمذي باستاذ الحسن انه كان اذا رأى القبر بكى واذا سمع عن الجنة والنار لم يفكي فتعجب اصحابه الذي وقال له عثمان تسمع عن الجنة والنار فلا تفكي وتسمع عن القبر فتفكي قال اجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن منه العبد فما بعده أجسر وإن لم ينج منه العبد فما بعده أجسر وقال الحبيب المصطفى كما عند الترمذي أيضا بإستاذ الحسن ما رأيت منظرا قط إلا وكان القبر أفضع منه ومن أجل ذلك أراد النبي منا أن نغفر من زيارة القبور فقال صلى الله عليه وسلم وأخدم من أذين الحديثين الخطبة الأولى قال كما عند ابن ماجهة بسنة صحيح زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وعند الحاكمة بسنة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهلتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتضمع العين وتذكر بالآخرة أجل الله فكان ينبقى على هذا الشاب أنه حينما يقف أمام القطر ويرى أباه حبيبه الذي رباه وغداه وأنفق عليه كل ما يملو من أجل أن يقرعه وأن يشق كان واجبا عليه أن يرعى تلك الحقوق وأن يقف ليدعو لأبيه ويستغفر له لا أن ينزل إلى قطره من أجل أن يسلق أباه وإحوانه فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلف أجمعين وأشهد أن محمد العبده ورسله صلى الله عليه وسلم أما بعده فيا أيها الإخوة الأحباء ويا أيها الأخوات الفطيات كانت تلك الوقفات مع هذا الحادث العجيب وما أكثر العجائب الذي نراها ونسمع عنها في هذا الزمان العجل أما عن الوقفة الخامسة فهل أصبحت الدنيا هي الغاية التي يسعى إليها جل العباد هل أصبحت الدنيا غاية في حد ذاتها الدنيا ما هي إلا وسيلة نصر بها إلى مرضات الله جل وعلا الدنيا منزعة للآكرة من أما الدنيا في حد ذاتها فقد قال جل وعلا عنها وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى قال وما الحياة الدنيا إلا متى عرور وقال أعرف الناس بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الترمذيب سنة صحيح والحديث الثابت عند الترميدير بإزداد حسن قال صلى الله عليه وسلم لو كانت يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح ضعوبة ما صفر كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم موضحا كل ذلك في جملة واحدة قال كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر من الذي حمل أكثر الناس في هذا الزمان يتحايلون على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذوا حقوقاً الغير احضر أيها الأخ الحبيب احضر من تلك المظالم فإن المظالم حفرة من حطل حفر النار أما سمعت قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول اتقوا دعوة المظهوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها الحجاب ليس بين نعوة المظلومة بين الله جلًا على أي حجاب فالدنيا ملأت قلوب أكثر الناس حتى أصبح كثير من الناس ولكلها بكل صراحة ووضوح في هذا الزمان بالذات أصبح كثير من الناس يدعى ليحصل على حق غيره بلا وازع يرضعه وبلا ضمير يدفعه كثير من الناس يتحايلون على أخذ حقوق الغير بل وانظر إلى تلك المحاتم التي امتلأت بالمظالم التي يلوء بحملها الجبال انظر إلى تلك المظالم تشعر أن الكون كله قد امتلأ بالظلم والمظالم من الذي يحمل الإنسان على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الوقفة السادسة والأخيرة يحذرنا من مظالم العباد فهذا الشاب أراد أن يأخذ وأن ينال عمارة ظلما وعضوانا من حقوق الواقف وقد حطن عليها بالفعل وأخذ البصمة من أبيه في قبره ولو كان قد امتد عمره ساعة واحدة لخرج بذلك العطب وأعطاه لزوجته وأصبح العقار ملكا لزوجته وأولاده ظلما وعدوانا أخذ العقار ولم يستمتع به بل وفيحاتب عليه وكم من أناس قد حقوق حقوقا غير ولم يستمتعوا بتلك الأشياء وسيحاتبون عليها يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن أجل هذا أمرنا النبي أن نتحلل من المظالم قبل أن نقف بين يدي الحق جل وعلا والحديث روح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا ذرهم فيه ولا دينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات وهذا يوضح حديث المفلس الذي رواه أسلم أن النبي جلس يوما بين أصحابه يعلم الصحابة والأمة من بعدهم وقال لهم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا يا رسول الله من لا ذرهم له ولا دينار ولا متاع قال المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام وزكاة وحك أعمل ورعا وروم ذلك ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسب كدم هذا وأكل مال هذا فيوقع هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن سميت حسناته أخذ من سيئاتهم فطلحت عليه هم طلحت في النال عيادا بالله من منا يضحي بجنة عرضها السماوات والأرض ويعرض نفسه لصحة الله وعذابه من أجل متاء الغرور من أجل شيء لا يساوي جزءا واحدا من مليارات الأجزاء من جناح بعوضة فالدنيا كلها لو أخذها واحد مننا لم يكن ذلك إكراما من الله جل وعلا لذلك العبد لأن الدنيا بكل ما فيها وما فيها لا تساوي عند مالك الملك ومالك الملوك جناح بعوضة فما الذي يحمل الناس على ظلم الآخرين من الذي يحمل الإنسان على أن يأخذ أموال الآخرين تذكر وقوفك يوم العبد عيانه مستوحشا خلق الأحشاء حيران والنار تلهب من غيظ ومن حنق على المغصات ورب العرش غفانه اقرأ كتابك يا عبد على مال فهل صرا فيه حرفا حرفا فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إكرار من عرف الأشياء عفانا نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكة وانضوا بعبد عطى للمال عطانا المشركون غدا في النار يلتجبوا والموحدون بدار الخلق سكانا أجل الله تلك كانت الوقفات السبت مع تلك الكصة المؤسرة التي كانت بروان بصمة في قبر لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لكن أريد أن أوجه كل واحد مننا الآن أنك لا بد أن تسانع إلى التوبة لأن العمر يمر والساعات تجري والإنسان ينتهي عمره في رحبة لا يدري ماذا يتيه ملك الموت ومتى تأتيه المنية وبتى يدخل قبره فعمر قبرك من الآن أيها الأخ الحبيب وعمر قبرك من الآن أيها الوقت الفاضلة من لم تكن قد لبست حجابة حتى تلك اللحظة فلتستحضن منظر القبر وهي داخلة إلى ذلك القبر فلتلبت حجابها اليوم قبل الغدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح أن العبد إن مات على غير توبة فإنه يعرض نفسه لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى أما إن تاب فلقد قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبتر الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما أيها الأخو الحبيب طب إلى الله عبد جل تحلل من أي مظمة ولا تنظر إلى حقوق الغير لا تأخذ حقا غير حقك لا تأخذ إلا حقك أنت فقط واضع لخدمة عباد الله جل وعلا فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إني داعا فأمن من قلبك اللهم يا رحمن ورحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيور يا علام الغيور يا حي يا رجل يا ذا الجلال والإسلام يا ذا المن والإنعام يا رب اخذ ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأعسل خلاصنا وفك اسرنا وينمن كتابنا ويستق سابنا واحكم خاتمتنا وعاطبتنا احكم خاتمتنا وعاطبتنا ويستم لنا الامور كلها بيض وجهنا يوم العرض عليك بيض وجهنا يوم العرض عليك الله مقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلرنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصالب الدنيا متعنا بائنا اسمنا عنا واضل صالنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا اجعلنا ماء ثمننا اجعل سفرنا على منبر ملك انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اصلح لنا ديننا الذي هو عقمه امرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياه زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا من كل شر اجعلنا راحه لنا من كل شر اجعل الموت راحه لنا من كل شر اجعل لنا من كل شر اجعل لنا من كل شر السر يوم العرض عليه السر فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه السر يوم العرض عليه لا بك من الموت والقبره لا اعوذ الله نورنا انهم جمعات قوتهم حطات ليحملهم ارهت مكتهم اذلنا ولهم وارسل تقصيرنا نحوه وارسل تقصيرنا نحوه واجعل حجارتهم ناراً على الكافرين خذ الكافر هنا اقم عزيز مقتدر فيهم يوما اسودا. كنوم عاد وزمور صلت عليهم الزلازن المدمرة والبراكين المحرقة والافات المهركة. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. كل طلاب المسلمين. اجعل مزر فقاء رقاء وتائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما قفر منها وما بطن. وكل بلاد المسلمين اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة وألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين وردنا اليك مرضا جميلا وارزقنا شرقة هميئة من حوض النبي محمد لا نضمع بعدها أبدا وأتمن لنا اللذنة يا ربنا بالنضل إلى وجهك الكريم في مجرد الله مضرع ولا سنة مغلة وأقول قولها ترى استغفر الله مع تحياتي إخوانكم في تسجيلات عربية للإنتاج والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته